متفريش ممكن تقول عليه صلاة سلام حتى ولو لم يجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في ناس قايمون ما يسألش عليهم عليه الصلاة والسلام إلا لو كان مقرون النبي دوت باسم النبي يعني محمد يعني لكن لا الإمام النووي حتى الإمام النووي في ناس في حاجات ثانية برضو خلت فيها بعض الناس. زي ما بيقول العالماء رضي الله عنهم يعني اللي يرضي الله عز وجل عن غير الصحاب اللي برضو منه مخوص مشكلة كبيرة مذكروا للأخوة بمولد النبي 13 و ١١ و, و 15 و ١١ رضي الأسئام ١١ و ١١ و 15 رضي اللي هو مدافع منذكر لأنه النهاردة كان المولد قلنا بقى في ناس بتسأل على أكل الحلاوه عايزين نعرف طب في حاجه كله خلاص حلاوه يجيبوها خلاص طب بتسألوا عن ايه يعني انا انا حرام ومضره الاكل ما فيهوش حاجة طب الشرمه سام كان بيشتري لنا المول دي من يعني يوم اللي لما يجبع في درس في الأسباب بتاع المولد بيجيب لنا حلوى عادي يعني أصدرنا كل المنطق في المسجد جنبه مصمع الحلويات مرعا للمسجد بدع مصمع الحلويات <تصفيق> <تصفيق> عادي يعني ده كل المنطقة مخالفة الاعتقاد يعني حكاية الاكل حلاوه أو شراها أو الكلام ده مش علاقة بالاعتقاد يعني بين أنت معتقد الموضوع بتاع المولد ولا يعني دي قصة ثانية يعني يعني مثلاً في واحد بيحب المشبك مثلاً <تصفيق> لما يروح ضميات لازم يجيب المشبك ده معناه ان هو معتقد ان الضميات دي يعني مقام خاص <تصفيق> <تصفيق> المشبك اه المشبك اه نافس الكلام برض في حاجات من الحلويات والكحك ومش عارف الحاجات العيدية هو الواحد مد من البتاع ده كل اللي الكحك بتعمل في العيد يبقى بقى بضعة او الحلويات دي ستعمل في المولة في الم... ايه البدعة مش الحاجات دي يعني ايه البدعة مسألة ثانية دي لك هل يج ايوه يعني لكنه ما... يعني... مش ما... يعني... مشكله ان شاء الله ايوه يعني هو بيشتريها المساله المساله, المسألة عتقليديه موضوع المول ده بيشتري الحلاوه بقى ليه عشان طفل زيكم كده ماشي لكن لو لكن هو بيشتريها عشان يعني ده مولد النبي فلازم نجيب حلاوه وشكله الناس والحاجات دي مش يعني المول مش معقول طيب المادة اللي احنا نبدأ فيها إن شاء الله يعني بقية قصول الأعمال الأعمال اللي احنا قائمين بها هي العبادة والعلم والدعوة والأمر والناس المعروف المنكر على المنكف وشوية حاجات بسيطة على بدي بعد كده الحاجات دي كلها قبل ما نبدأ فيها لازم من نخذ لها قصول وبين انتم ماشيين بقى لكم فوية كده في العلم يعني وربنا سهل وتبقوا يعني الناس أكادر ان شاء الله يعني إنما فقه بالتفقه وإنما الحلم هو بالتحلم الإنسان اللي مش فقيد كل ما يتفقه يعني يتفقه يتمثل حالة الفقهاء يعني من الدراسة بقى ومن المسائل والحفظ وغيره يصل للفقه وإنسان اللي مش حليم العصري كل ما يتحلم يعني يتمثل الحلم يعني يهد نفسه يعني كل ما أروح مواقع يعععني ذاكر معكس مشاعي ينطابع فيه الحلم وهكذا بقى كل الصفات فدخلوا أصول العلم العلم بقى اللي يو... الطلب ده كل العلم لازم له أصول في طلبه من أهم الحاجات اللي ت تأس... يعني اللي تح... يعني ألفت موضوع أصول العلم دوت هو المقدمة الكتاب عن الإمام النووي اللي هو المجموع مجموعة دوت هو أكبر كتب الشافعية أوسع يعني الإمام النووي رحمه الله كتب أول 12 بوزي فيه تقريباً خلص طلاية الحج بين الحاجة اليوم وبعد كده تابعه تقي الدين السوكي وبعد كده الشيخ المطيعي الشيخ المطيعي دوت يعني مات من عشر سنين ولا حاجة رجل ريب يعني محمد نجيب المطيعي فالمقدمة بقعة الكتاب هي دي اللي احنا هنجرزها يعمل اولا تشتغلوا المقدمة، مش الكتاب لأن في واحد رفض معه ربك تقول لهم هجيب لك الكتاب هو المسجد 500 جنيه جاناً وخيراً حاجة كده المقد... ده مقدمة الكتاب، ده مقدمة الإمام النارم إنما الكتاب بقى كده مصر، حاجة كده 27 مجالد أو 23 مجالد مهم يعني وطبعا في حاجات تانيه زي الامام البخاري كان كتب شويه في بدايه الكتاب بتاعه عن مقدمه اصول العلم هناخده برضو ان شاء الله والموافقات في الامام الشاطبي كتب فيها كم مساله مسائل اصول العلم ندرسهم باذن الله تعالى اصول العلم دي بتناقش مسائل هو ايه العلم يقسم لايه اقسام العلم الشرعي الفرض العين منه ايه فرض الكفايه واحكام الفقه والمتفقه يعني امتى الواحد يبقى فقيه امتى يفتي، امتى ينقل الفتوى مين تستفتي يعني حتى لو رحت تستفتي واحد تختار اللي هتستفتيه دعوة على انهي اصول المسائل دي كلها ولا بيتكلم فيها بالليل وبعد كده ما يلحق بيها بقى من اداب المتعلم او اداب العالم المعلم ده لازم يكون له اداب جوه درسه وبره درسه والمتعلم نفس الكلام دي الحاجات دي الابواب يعني اللي بنتناقش في مساله اصول الدين تحدد طباعه الورق ولا حاجه استاذ <تصفيق>. ابو سليم دي <تفق> هو الكتاب هو مش نجيب الكتاب كله ده يجيبوا الكتاب يطبعوا انا هطبعات لكم الورق الكتاب دوت يعني على الموقع ده بس ممكن تطبع منه كام ورقه في المره اكثر يعني اكثر نور الهداشاني الهداش في الاول انا مش عايز كل الكتاب ده في الاول اي طبعا دا دا؟ بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الاحصاء بالاعداد الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الاحصاء بالاعداد جلت يعني عظمه وكثره يعني كثرة النعم على ان تحصى بالعدد خالق الوجود والارشاد الهادي الى سبيل الرشاد اسفينها ولا في الكتاب كانوا بيقولونها ده من برعة الاتهلال لازم تكون فيها ما يدل على العلم اللي هيتقال جوه فالمقدمة ما تكون في الكتاب في الفقه غير ما تبقى مقدمة في كتاب في الأصول غيرا ما تكون مقدمة لكتاب في الحديث وهكذا فتلاقي هنا الألفاظ تدل على كده الهادي إلى سبيل الرشاد أو مثلا في البداية خالق اللطف والارشاد الهادي إلى سبيل الرشاد مش معنى الالفاظ دية هو ده اللي محتاجه الفقيه لانه بيرجح مبين الاقوال وبينظر في الادلة فعايز يستهدي مش هو مش معني دلوقتي انه يزمع الحديث مثلا لكن معني انه يستخلص الادلة من الاحديث دية عشان يوصل للقول الصائب يعني طيب خالق اللطف هو الارشاد اللطف يعني ايه الله لطيف يعني ايه اللطيف ايه, إيه معنيين ممكن اللطيف اللي هو يعني بمعنى الرعاية او الحفظ صح؟ اللطف بفلان يعني يرقف به مثلا وممكن اللطف, اللطف بمعنى الدقة يعني يعلم كل ما هو دقيق من الأمور الشيء اللطيف اللي بيقول عليه اللي هو صغير جدا يعني معناه في الصغر المواثق بكرمه الموفق بكرمه لطرق السداد المانئ بالتفقه في الدين على من لطف به من العباد ده طبعا بيعارض الحديث اللي اسمه ايه حديث من أراد الله به خيرا يفقه في الدين فاهم قايل الجمله المانئ بالتفقه في الدين على من لطف به من العباد الذي كرم هذه الأمة يعارض مش معناها عكسه يعرض معناها ان هو يأتي بالمعنى باختلاف الألفاظ باختلاف اللغز يعني. يعني يمشي شبه من دي او شبه الحديث ده ده اسمه كده يقابل يقابل دي اللي هو بيجاي يكش عكسه يعني اشمامل مع الكلمة يعني المقصود ان هو كويس ان انت او انت بتستدل او انت بتقول اي خطبة او كلمة او حاجة حتى لو مش مشتذكر الحديث او الآية اكتب المعنى اللي الحديث او الآية دلت عليه باقرب الالفاظ ده اللي هو عامله هنا. ماشي بالذي كرم هذه الامة زادها الله شرفاً بالاعتناء بتدوين ما جاء له رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ له على التكرر العصور الله عز وجل كرم الامة بايه؟ ان هي اعتنك بتدوين ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حفظا له على تكرر العصور والآباد ونصب كذلك جهابذة من الحفاظ النقاد وجعلهم دائبين جعلهم دائبين في إضاح ذلك في جميع الأزمان والبلاد باغلين وصعهم مستفرغين جهدهم في ذلك في جماعات وآحاد مستمرين على ذلك متابعين في الجهد والاجتهاد دي أوصف العلماء أوصفكم بعمل ازاي؟ ونصب كذلك جهابذة من حفاظ النقاد وجعلهم دائبين في إضاح ذلك في جميع الأزمان والبلاد دائبين يعني استمروا بالقلش يعني في إضاح اللي هو تعلم دواتي اللجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام باذيين وسعهم مستفرغين جهدهم في ذلك في جماعات وآحاد مستمرين على ذلك متابعين في الجهد والاجتهاد أحمده وأبلغ الحمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله المصطفى بتعميم دعوته ورسالته يقول إيه ما فض العلى باق النبئين بئي بخمسة هايقولهم دلوقتي الإنسان بنكمله هذه أول واحد اللي هو أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عامة للبشر وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة المصطفى بتعميم دعوته ورسالته المفضل على الأولين والآخرين من بريته المشرف على العالمين قاطبة بشمول شفاعته الأول التانية الشفاعة. المخصوص بتأييد ملته لاته وسماحة شريعته، المكرم المكرم بتوثيق أمته للمبالغة في إيضاح مناهجه وطريقته. مفهومي؟ المكرم نبي الله صنقر بإيه؟ أنوّفقت الأمة بتوثيق أمته للمبالغة في إيضاح مناهجه وطريقته. كان في من سبق يعني كان العلماء. أو يعني القائمين على الدين هم شرار الأمة فكانت الأمة بتاعتنا علماؤها خيارها والأمة مشتبق علماؤها شرارها وذا من يعني اللي ربنا عز وجل خاص به أمة محمد ربنا <تصفيق> عليه <تصفيق> لا والسلام هم؟ لأن أولي الحمسة كبيرة هل صح؟ <تصفيق> هل يعني اللي كان بيتخصص يعني يبقى هو الاسيس ولا الحخام ولا مش عارف يدل يعني اشوأ ناس في حتى في عهد النبي لا مش في عهد النبي لا بعديه بعديه مش بعدي. مطره اه اصحابي دايما مختارين مش مش في عهد النبي خلاص في عهد النبي هو يعرف مين التقي من مين لأ يعني بوحيه الله عز وجل مش ينفع أصحابه آه لكن بعد ما ينتهي بقى الأصحاب دول اللي بيحمل بقى هم الدين ثم شبار الناس ممكن يكون هم شكلهم الأفضل ولكن اللي فعلوه من الأثام والمعاصي بتحريف الشريعة وجمع الناس على الباطل وحاجات زي كده وهواهم اللي بيحطوه بقى كل شوية يزودوا ويحذفوا الكلام ده لا يعادلوا إثميع ماشي واحد يقولهم الكفر وهو يعلم أنه كفر في حاجة أكثر من كده لما تضرج الله عز وجل فإن هو نهى عن السوق اللي هو المعاصي الفحشاء اللي هو الأشد من السوق اللي هو الكبائر أو أسوأ المعاصي وأن تقولوا على الله ما لك أعلمه وله أسوأ من الاثنين دول أن تقولوا على الله ما لك أعلمه فهو صلى الله عليه وسلم المكرم بدء المكرم بتوثيق أمته المبالغة في إضاح منهاجه وطريقته والقيام بتبليغ ما أرسل به إلى أمته يبقى رلماء الأمة بقى من وظيفتهم إضاح منهج النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته تبليغ ما أرسل به إلى أمته صلوات الله وسلامه عليه وعلى إثوانه من النبيين وآل كل وسائل الصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين قول الخمس حاجات يا. وطلت عنهم. النبي أصلاً فضل على النبيين بخمس. أو الوحدة. إن كل نبي كان يرسل لأمت الأمتي خاصة، والنبي أصلاً مرسل إلى الناس عامة. ثانية، الشفاعة. ثالثة. جو أكل أضمن الجد وطه ورسول. ونصر براع مسيرة الشطر فضل واحد في اه وحيله خيال غنائم كان من قبله كان بتجمع الغنائم فتنزل لهيك من السماء يحرفها بس بص لا مش موجود كله وانا بقول هو ما بيقوله هيقول شوية منهم واحنا نكملهم بعد كده طب المكرر دي برضو متعرب طب بس منهم ده المكرر بتوفيق دلوقتي هي على هو توضيح ما تقرالش الحديث ده لكن دي حاجه غير كده تقال في غير كده الحديث الثاني اللي هو كان وعلمهم خيرهم وعلماء الأمة خيرهم وعلماء الأمة السديقة شرافهم ليتدفت أمين تاني طيب. أما بعد فقد قال الله تعالى العظيم العزيز الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وهذا نص في أن العباد خلقوا للعباده يعني إيه نص <تصفيق> الأدلة لما يقولون فيه دليل عن كذا الدليل ده لو دليل متيقن يعني أتى بطريقة يقينية يعني الآية دي في احتمال ولو واحد في الآل يكون غلط أو يكون فيها لبس لا هذا اليقين إذا هو نقل الأول بطريقة يقينية بيسمه النقل دوت النقل المتواثر نتكلم عنه بعد شوية وكان الدليل دوت المفهوم يقيني مفيش لبس يعني هو ما يقول وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون المفهوم من الجملة دي فيه احتمالين ولا هو احتمال واحد يعني حد في أي حد يفهم أي حاجة غير التاني مفيش هو احتمال واحد بس فهو النص نقل بطريقة يقينية والنص نفسه مفهوم يقيني ده اسم النص وده أقوى الأدل ماشي فبيقول ده نص في إيه بقى في أما العباد خلقوا للعبادة خلق الجن والإنس إلا لعذو ما فيش أي سبب تاني إلا العبادة ولعمل الآخرة آه آه والاعراض عن الدنيا بالزهادة فكان اولى ما اشتغل به المحققون واستغرق الأوقات في تحصيله العارفون وبذل الوسع في إدراكه المشهورون وهجر ما... وهجر ما سواه لنيله لناي... المتيقظون بعد معرفة الله وعمل الواجبات التشمير في تبيين ما كان مصححا للعبادات نقولها الثاني فكان أولى ما اشتغل به المحققون شموم الجمل المتوقفة نروح لجملة دي أولى حاجة يشتغلوا بيها بعد معرفة الله وعمل الواجبات التشمير في تبين ما كان مصححا للعبالات اللي هو ايه؟ والفقه أولى ما يشتغل به الناس بعد معرفة الله وبعد القيام بالواجبات ان هو هيزيد بقى يزيد من ايه؟ معرفة الفقه هم؟ هم؟ هم؟ هم؟ نا أصلا؟ يوقع على كده طيب بيصدف بقى النزل بقى فكان أولى ما اشتغل به المحققون واستغرق الأوقات إن ده ممكن يستغرق منك أوقات كتيرة في تحصيله العارفون عارفون بطريق الله يعني وبذل الوسعى في إدراكه المشهورون وهاجر ما سواه لنيله المتيقظون إنسان لازم يكون عنده ليقفق إنه هو يهجر الدنيا أو غير دوت من الأعمال حتى لفي الدين اللي هي أقل منه في المرتبة بعد معرفة الله وعمل الواجبات التشميل في تبيين ما كان مصححا للعبادات التي هي دأب أرباب العقول وأصحاب الأنفس الزكيات إذ ليس يكفي في العبادات صور الطاعات بل لابد من كونها على وفق القواعد الشرعيات ده أني شرط قلنا عشان تصحح لها شرطين عشان تقبل لها شرطين الاتباع لو ما فقط والإخلاص، هو الآن شرط؟ نعم، ما عالش الإخلاص بل لابد من كونيها على وفق القواعد الشرعيات مش لازم الصور بس، لا لازم تكون على وفق القواعد لأنه ده مناسب لمن؟ للكتاب اللي احنا هنقوله، ما عالش الشرط التاني هو في الفقه دلوقتي، عشان وهذا قد انحصرت معرفته في الكتب الفقهيات يبقى كتب هي اللي حصلت الموضوع ده طبعاً هو فيه ومعقراضية وهذا في هذه الأزمان وقبلها بأعصار خاليات قد انحصرت معرفته في الكتب الفقهية لأن قبل مجموعة عصور يعني في الصدر الأول للإسلام مسائل الفقه دي كانت في كتب الفقه كانت فين؟ مفهومة من النصوص من الحديث والقرآن وغيره لما الناس بقى ما بقيتش بتفهم شوية داخل بقى غير العرب ودخل ناس جديدة في الإسلام فبقى عايز تحقق المسائل تجمع النصوص كلها وبعدين تعود تخرج فلاه يشتغل بكتب الفقه المصنغف هي أحكام الديانات فهي المخصوصة ببيان ذلك وإضاحة تصفيات منها والجليات وهي التي تقوضح فيها جميع أحكام الدين والوقائع الغالبات والنادرة الكتب يعني التي تقوضح فيها كل الوقائع وحور رفيها الواضحات والمشكلات. وقد أكثر العلماء رضي الله عنهم التصنيف فيها من المختصرات والمبسوطات. تصنيف في إيه اللي أكثره فيه العلماء؟ الفقه من مختصر أو مبسوط، المبسوط اللي هو طويل يعني. ما خلاص نفق رضيك والموقع عشان أنتم مش مركزين من غير الكودة بصفة. من دنياها خاصة اللي طيب يعني يمكن الفات دوت المستفيد منه الأوصاف اللي هو وصف بيها أمة محمد من الانشغال والهمه وإن الفقه أو العلم عموما الفقه خصوصا هو من أولى المسائل اللي يقوم بها الإنسان بعد العقاد السليم والقيام بالواجبات ودوت وإن استغرقت كل الوقت كل وقتك الباطل ما تكونش يعني فيه مشكلة كبيرة ولا حاجة بها هو ده أولى حاجة تبعملها مره الجاية تهتموا إما تجيبوا الكتاب أو تصوروا الكاميرا الأوليين دول وتطبعوهم أو حاجة نتكلم بقى شوية عن الموضوع التعامل المشاكل